أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بعد منتصف الليل وبعد مسير شاق ومرهق خلال الطريق من خيبر إلى وادي القرى ما القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف كان الجيش مرهقا فنزلوا وألقوا بأجسادهم على فرشهم ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا وأمر بلالا بالتحديد أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر وقال اكل لنا الليل. امتثل بلال وظل ليله يصلي ويرقب ويذكر الله ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقبيل الفجر بدقائق نهض بلال ومشى نحو بعيره ثم جلس وأسند ظهره عليه ووجهه باتجاه الشرق متأهبا لرصد تسلل خطوط الفجر في الظلام وشيئا فشيئا تسللت ظلمة حجبت السماء والأفق فلم يعد بلال يرى أو يسمع تسلل النعاس فأسدل جفني بلال ثم فتحهما فإذا الشمس تملأ المكان وقائده صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه يوقظه فقد نام الجميع حتى ضربتهم الشمس فكان صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع وقال معاتبا صاحبه أي بلال فاعتذر بلال وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك عندها أمر صلى الله عليه وسلم بتحريك الرواحل عن المكان قليلا وقال اقتادوا فتحركوا حتى إذا ارتفعت الشمس توقف ونزل ونزل الجيش ثم نادى صاحبه أبا قتاده وأمره بإحضار وعاء للوضوء يسمى ميضأه فتوضأ منها وضوءا دون وضوء أي وضوءا خفيفا وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لصاحب الميضأة أبي قتاده احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ أذن بلال بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى بهم الفجر ثم تحرك الجيش فجعل بعض الصحابة يميل إلى بعض ويهمس ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فهتف بهم صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ثم تحرك الجيش الذي أصابه عطش شديد حتى لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتفقده كعادته فانقطع هو وأبو قتادة ومجموعة عن الجيش فلم يعودوا يرونهم فانقسمت آراء الصحابة حول مكان القائد صلى الله عليه وسلم إلى رأيين رأي لأبي بكر وعمر ورأي آخر لمعظم الصحابة